Let's mm go. -hmm. Mm -hmm. Yeah to oh. شعر المرحوم الشيخ صالح الكواز هاتي وداخيلي نعال بت اللي بايتها في قلبيها قالت اضطر الموصى بي بقلبيها ابتاه يا على العجا في عيني ابتاه ها پای oh, الشيخ صالح الكواز